وَإِذَا خلوا إِلَى شياطينهم قالوا إنا معكم إِنَّمَا نحن مستهزئون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 وَدَبَ ۚ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا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 لِسَعْهُ دُورَ رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً رَجَبَهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنَدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي ريب مما نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فأتوا بِسُورَةٍ من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 وعدت للكافرين وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار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 إن الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم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 بعد 118. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم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 وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل نهبط بعضكم لبعض عدو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 بعد ذلك لعلكم تشكرون واذا اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل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 فبدل الذين ولموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ولموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا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 وضربت عليهم الذلة وَالْمَسْكَنَةُ وباءوا برضب من الله ذلك بِأَنَّهُمْ كانوا يكفرون بِآيَاتِ الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون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 وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك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 فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعضة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة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 فَأَقُلْنَا نُبْرِيهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يحيي الله الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم من بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً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 فويل للذين يكتبون الكتاب بِأَيْدِيهِمْ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتغوا به ثَمَنًا قَلِيلًا فويل لهم مما كتبت أَيْدِيهِمْ وويل لهم مما يكسبون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 ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غل دلعنا الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولم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 وَإِذَا وإذا قيل لهم آمنوا بِمَا بما اللَّهُ الله قالوا نؤمن بما عَلَيْنَا علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم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 وما يكفر بها الا الفاسقون او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون ولم جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم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 قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون 118. ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم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 وَأَنِّي فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شَفَاعَةٌ ولا هم ينصرون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 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وجعلنا مسلمين لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لك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 وَمَن ومن يرغب عن ملة إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين 118. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وَالصَّابِئَ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم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 نزل إليا وما أنزل إلي إبراهيم وإسмаيل وإسحاق وإعقوب والأسباق وما أُتي موسى وعيسى وما أُتي نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لو مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنت به فقد تدوا وإنت وَالَّهُ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً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 ام تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ويعقوب وَالْأَسْبَاقَ كَانُوا هودا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ الله؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ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 وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس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 أولو كان لَا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع دُعَاءً دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون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 أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق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 وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين, والسائلين وفي الذقاب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وآت الزَّكَاةَ والموفون بعهدهم إِذَا عاهدوا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 فمن كان منكم مريضا أَوْ على سفر فعدة من أَيَّامٍ أُخَرَ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام بسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له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 111. أجيب دعوة الداعي إذا دعان 112. لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم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 ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهم وأنتم عاكفون في المساجد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 وتدنو بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهل التي قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها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 فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم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 وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات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 129. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم 120. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سَلَبَنِي إسْرَائِيلَ كَمْ آتَينَهُم مِن آيَةٍ بَيْنَهُمْ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّهُ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 كان الناس أمّة واحدة، فبعث الله فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في اختلف فيه إلا الذين أتوهم. بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة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 119. وإن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر, فيمت وهو كافر فأولئك حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حِرْثٌ لَكُمْ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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرور ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهم إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا أن لا يقيموا حدود الله فان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 يوظن إن, ان يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون واذا طلقتم النساء فبلغن اجلنهم فامسكوهن بمعروف او سرحهن بمعروف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 واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا قلقتم النساء فبلغن اجلهم فلا تعبدوهن ان ينكحن ازواجهن اذا, إذا تراضوا بينهم بالمعروف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 فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِمْ نَبِلْمَعْرُوفٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَظَّتُوا بِهِ مِنْ خِطُوبَةٍ مِن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 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ منكم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ متاعا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيما مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ من معروف والله وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 فَلَمَّا فَصَلَ فَالُوَتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبَتَّلِيَ قَبْنَهُ فَمَا شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَقُعْ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنْ لَقَطَ رَفَعُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إلَّا قَلِيلًا منهم فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ والله مع الصابرين ولما برزوا رجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرض علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 ولا يؤده حبهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرفض من الغي.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 والذين كفروا أولياءهم الطاووت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إن الذي حج إبراهيم في ربه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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذك الذي يوافق ما له رأى الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 119. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من كَمَثَلِ كمثل جنة بربوة أَصَابَهَا أصابها وابن أُكُلَهَا أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابن فقل والله بما تعملون بصير 113. أيوذ أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات 118. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفا فأصابها إعصار فيه فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان فيه واعلموا ان الله غني حميد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 ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خَبِيرٌ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء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 119. ويتعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا 110. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية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 119. وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعوة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين 113. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون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 يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فكتبو بينكم كاتب بالعدل ولا يحب كاتب أي يكتب كما علمه الله فالكتب والجمل للذي عليه يتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم 119. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يعبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا 119. صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وعدنا ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فانه خسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله عليم وإنكم على سفر ولم تجدوا كاتبا فلها نم فإن أبين بعض بعض فلأدل بئث من أمانة ولا تقل له ولا تمش شهدا ومن يكتها فإذا انه هو آثم القلب ومن بما تعملون ليهديهات السماء وما في الارض وان ان ما في ان اعرفكم او تخفكم به لا فيوذر لمن اشَاءَ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَرَأَى مَن بِمَا آمَنْتَ بِهِ أَوْ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحدهم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 ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما عملته مع الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا ووفرنا